الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم هذه الماده الحمد لله الذي خلق الخلقه فاحسنها وذل الدين فاتقنه وانزل القران واعلنه لا اله الا هو قدر الرزق وصونه لا إله معه ولا شريك له أحمده سبحانه وتعالى عمدا يليق بجلاله وبعظيم طلقانه ومتتاني آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا أحطي بذلك ثماء على ربي هو كما أثنى على نفسه عانت الوجوه لنور وشهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه موطوفا بطفاة السمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائط والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يسره الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام وأطل وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله موضوع خطبتنا حول قيمة إسلامية رفيعة وغلق إنساني نبيل به فهم الحقوق وفطان النفوث ويسعد في ظل هذه القيمة الفرد والمجتمع هذه القيمة ما منا إلا وهو يحب أن يعامله الناس بها غير, غير أن القليل هو الذي يعامل الناس بها قيمة تبعث على الطاعة وتدعو إلى الإلفة وتعمر بها الديار ويأمن بها السلطان وتقود إلى خيري, إلى خيري إلى خيري الدنيا والآخرة قيمة أقام الله عليها الحياة كلها ومنذ أن خلق الخليقة ورفع السماء رفع السماء بهذه القيمة وأنزل كتابه ثاما بهذه القيمة وقال والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا في الميزان وأقيم الوزن بالقص ولا تغسر الميزان قيمة بعت بها الرسل من أجل أن تستقر الأوضاع ويأمن الناس وتنم المجتمعات وفي ظلها الرقي والتنمية والإزدهار لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأزلنا معهم الكتاب والميزان مع الكتاب الميزان إنه ميزان القيم وميزان قيمة العدل وأنزلنا ونقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا ونقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصر وأنزلنا الحبيب به بحث شديد وسمت كلمة ربك طبقا وعدلا حتى القرآن أسمه عدلا وجعلت إتمام القرآن من العدل بعباده وجعل القرآن عدلا بين الناس إنها قيمة العدل القيمة المفتودة بين المرء بين ونفسه كثير من الناس لا يوجى منه أن يعدل لأنه لا يعدل مع نفسه وكل من اكترح ذنبه أو اغتسب اثمه أو اقترف معصيلته لم خالط العدل لأنه لم يعدل مع نفسه ولم يعدل في تنظيم أمور حياته وتدبيل سؤولها العدل الذي ينطلق من النفذ البشرية تنتظم به أمور الحياة والعدل كما قال الحكماء يغني عن الشجاعة فالعدل يقوم مقام الشجاعة ولكن الشجاعة لا تقوم مقام العدل فإن الشجاعة بغير عدل تحور وظلم وعذوان وإن شرعة الإسلام دعت إلى العدل في كافة المستويات بدءا من الأقوال لذلك يقول تعالى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُونَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى الله اللَّهِ أَوْفُوْ وَإِذَا قُلْتُمْ فِي الْحُطْنِ عَلَى الْآخَرِينَ أو في تصنيفهم أو في إصدار الأحكام عليهم إنما ينبغي أن يكون ذلك بعدل وعلم عدل حتى في كتابة الوسائق وليكتب كاتب بينكم بالعدل إن كتابة الوتائح حتى لا يحتل فيها تدوير يحتاج إلى عدل عدل حتى تصلح بين الناس وإن من المؤمنين اختتلوا فأطلحوا من لهما بالعدل القلح عدل لكن القلح يحتاج إلى عدل حتى لا يأكل جيك أو ظلم أو جور العدل في كل شيء والعدل في الحكم أن تحكموا بين الناس بالعدل إن الله نعم يعبكم به وإذا حكمتم بين النادي أن تحكموا بالعدل الحكم بين الناس يحتاج إلى عدل وكثيرا ما يطفف الإنسان وأسوأ أنواع التطفيف التطفيف في العقول والمتاجرة في الأبكار وأسوأ أنواع التطفيل في العقم على الآخرين والطعم في الأعراض ترى كثير من الناس لا يحب أن يعامل بالظلم ولكنهم إذا كان الناس كانهم بالظلم يريد أن يتوفي من المجتمع حقه ومن الحاكم حقه ومن الجاء حقه ولا يريد أن يؤدي حقه وإن للمتطفين إن الآية المتطفين ما يتبادل إلى من قرأها أو سمعها السلع والرس والدقيق والبطل ولكن لا يتبادر إلى أن بعض الضعات في المتاجر يتطففون يتطففون في عقول الناس يتطففون في أفكارهم يتطففون بالتسرع بإضاء الأحكام على الآخرين يتطففون بالطعن في الناس يتطففون في الأمور كثيرة وذلك أدوى أنواع التطفيف أن تأخذ أكثر من الناس الكاملة وأن لا تؤتي لجه الآخرين واجبة ويل للمطففين الذين إذا افتالوا على الناس يتسوقون وإذا كانوهم أعطوا الآخرين أعطوهم الجور والظلم والكثبع والتهور وإذا كانوهم أو وزنوهم يغترون ألا يظن أولئك أنهم بعثون ليوم العدل والعدل من أسمائه تعالى وذلك يوم العدل وقد خاب من حمل ظلما أي يوم العدل في الإسلام في كل شيء حتى مع القطم وهذا أجل أنواع العدل يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقط شهداء لله ولو على أنفتكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقصة الآية الثانية ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. هو أقرب للتقوى أن تصف من تبغض من الناس هذا هو العدل جاء أبو مريم السلول إلى عمر بن الخطاب وكان قد ارتد وفي حروب الردة قتل زيد بن الخطاب أخو الخليفة الذي صار فيما بعد خليفة جاء بعد أن تابع وأثلق جاء يصدب حقه من بلك المال فقال له عمر رضي الله عنه إن كنت أحبك تحب الأرض الدم المسوح قال أيمنعني هذا حقي قال لا قال عطيني حقي وإنما تأسى من حب النتاء بحبك وما بحبك ده مع السكير سيرو ومع المسوح بحبك ده بأثر مع السكير ومع المسوح دبلوا ذاتهم الكثيره باكد مع الشريف لكن انا رجل بيحبني أنا هم حاجه زي قال لا يمنعك عقك ولذلك جاء لما لما جاء رجل في الغنم غنم مثالي براس تو ذهب ووضعه بين يدي الخليفه قال عمر رضي الله عنه إن الذي ادى هذا لا قال عبد الرحمن بن عوف انهم ينظرون إليك وأنت أمين الله في الأرض فإن أديت عدوه وإن رتعت رتعوه العدل مهم في كل شيء أقام الله الحياة وغفع السماعة بمدام العدل والذلك سجد أن العدل عند الكفار بعض الكفار عندهم من العدل والرحمة والرفق والرفق والشفقة بمجتمعاتهم وأقوامهم ما لا جوجت في ديار المسلمين والسبب أن العجل قيمة بعثها الله في النفوس لأجل أن تستقيم الحياة وأن تنضي مرافع تقيمة الحياة نأوى وبر الأمان ولكن أسوأ شيء أن تضيع الأمة العجل والعجل الذي أعنيه هو العجل في التعامل بين الناس بدءا من عجل الزوج مع زوجه وأن يوصفها لا يفرق مؤمن مؤمنة يكره منها قلقا رضي منها خلقاً آخر لا تستي كما يفعل بعض الناس يجي خاشي البيت يعمل في أبو عرغام يسوث الكانون ويطرب القشر ويقول للمرأة يا كارول يا كارول هل تخاف الله لما صفتها من قلت له أنا والله أرجم لكم نجا في العقل قلت له كذا والله أعذب أدب أعدي بأدب أعدي بأدب الليل والنهار قلت له كذا اتحللتم قروجهن بأمان الله متلون على كتاب الله وثمت رسوله أدعوك الملو تبتع تهينا وين العدل يعني يعني نحن لا نعدل في في في مع المقربين إلينا أنعدل مع الآخرين أين عدنا الزوجة مع زوجها لا تقوله وتعفظ نفسها العدل في الأسرة في صحيح مثلم قال عليه الصلاة والسلام للآباء اعدلوا في النحل في الحطايا كما تحبون ان يعدل بينكم في البصر اذا كان ولدك يساوي يساوي مع امه وام بين الاباء كذلك على الاباء ان يساووا بينهم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم او لم ياتي الشر العد هو الذي تضم بين الحيات المتشابكات تجمع بالعدل الضغاء لا يجمعونه الا العدل قال سبحانه فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملتت أيمالكم ذلك أدنى ألا تعولوا فانكحوا ما طاب لكم دين ما بيسمى فجبناك ملتين في, في حسراج الواحد والله هي مشكلة كبيرة ما بيسمى لكن بلمهن العدل بلمهن العدل لذلك قال وإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملتت أيمالكم العدل على مستوى الأسف وعلى متوى شبكة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين التي انفطم عراها وتمزق نتيجها والمحاكم تشهد على ذلك بنت تشف والدها في المحكمة وتأتي به شائبا متقدما في السن يقف أمام المحكمة أما الأخوان, أما الإخوان والأشقاء وقصيعة الرحم تحدث عنها ولا حرج العقل في كل شيء حتى جاءت الأثر لو أن جبلا عدا على جبل جعله الله دكتا لو في جبل حاول يظلم جبل ربنا نخلوه يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة كأنها شرارة أورد القنعي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الرياسة وتغتيب السياسة أن أساس الحكم ونظامه يقوم على العدل وأعجب وأعجب لبلد تنسهت حرماتها ويقتل سرطيها من موافن والله انتهى العدل السرطي المسكين الذي راتبه لا يكفيه فلن يقوم على حماية الناس ولأول مرة في التاريخ يهجم ناس على الشرطة الزوال الشرطة تهجم على الناس يضرب من الشرطة يضرب من الناس لكن حسب في سوبة ما بعيد في سوبة يهجم أهناك على الشرطة في دارها وأبشعن مع القتل أنهم قتلوا الضابط وزملوا عينه طلع عيوله ووضوعان الطلبين ثم ماذا بعد دي المناظر جونجر لسه ما جاء الفيلم لسه ما بدأ ماذا يراد بمجتمعنا وماذا يراد بشعبنا يا أخي هل يجود قتل المسلم أسوأ المعظل بعد شرق قتل ولذلك من أعانى على قتل امرئ مثلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ولا يزال الرجل في فتحة من دينه ما لم يصيب دماً حراماً ولدوال الدنيا عند الله أهون من سفك الدم الشرام أولم يقل من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا الشرس الذي قتل قتل في قلبه ذرية كان يمكن أن تعمر الحياة وأن تملأ الدنيا بهجة وأن تعيش وأن تتكاثر فالذي قتلها قطع نسلها في ظهر في قلب أبيها وبذلك قتل الناس جميعا إنه بث الرعب في نخوص كثير من الناس وخاطب السكن العشوائي وما السكن العشوائي هل يباعه إن الحاكم أن يتب من القوانين واللواح والنظم ما يحفر ويطوم به المجتمعات دون أن يظلم أحد فإذا منع الناس من أن يذكروا بمطقة هم مدتوا فيها وفيها ما فيها هذه هي جريمة هؤلاء الشرطة ثم هذا شرط مسكين لم يضبق قرارا ولم يكتب ورقة ولم ولم ولم ولم يُقْجِرْ أمراً من أوامره العدل القيمة العظيمة قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الطيور في أوكائها والموثوس في غاباتها تموت من ظلم ابن آدم لأخيه ابن آدم الطيور في أوكائها إذا ظلم ابن آدم أخاهم وظلم ذوي القربى أشد مضابطاً على النفس من وقع الإثام المهند وذلك من للأخار حسداً وحقداً وانتخاماً وتكويهاً للسمعة وصعناً في الأعراب وتلاعواً بالأنفاء هذا موجود في المجتمعات المجتمعات لم تعدل في يوم من الأيام ولذلك لن يعدل معها تلقان سلطان الله في الأرض العجل وليس الحاكم كتب واني عمر ابن عبد العديد ابن عبد العديد في أجل بيجان إليه رسالة يقول المدينة تطبع بنيانها واستفخت طرقها أرس إلينا مالا نرم به قال له بلغني كتابك وعلمت ما فيه رمي المدينة بالعدل وحصنها بالأمن ونق طرقها ونق طرق طرقها من الظلم العدل هو الذي يحفظ للناس المجتمع الأمن هو لم يقل عدلت فنمت نوم قرير العين هانيها فقال قولة عقل أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أكمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها الحاكم لا يأمن بشرفة ولا تحصله المدرعات تخطله الأخلاق وفي صحيح مثل شر الرعاة الحطمة فما قال صلى الله عليه وسلم شر الرعاة الحطمة أي سر أنواع الولاد الذين يضغطون على مجتمعتهم والمجتمع يستاد إلى من يصبع عنه كاهل الظلم الظلم وقال ابن قلدون رسمه الله قديما في ظنن الاجتماع البشر قال رحمه الله بأن الحاكم الذي يفرض على المجتمع أموال الطائلة وضرائب ظاهرة إنما يعلم المجتمع الكذب وبذلك جمع المال وفقد القيم فقد بصائر الناس فقد ذي ممن الرجال في ذو بي نفعوا ضرائب بدون مصحبهم لماذا مصحبهم لأنه عدد منهم ومنهم يكذبون وليه يكذبون لأنه أكثر من طاقتهم تذل بالدو قطعة واصف دون مضح في حال يفعله المجتمع يفضل أن يكون العجل تلقائيا تلقائيا فيه من إن من حق المسكين أن يقوى ومن حق الضعيف أن يقوى ومن حق العارف أن يكسر وهذا حق على المجتمعات جعله على رقابنات جميعا وإن أرباب الأموال الذين يتاجرون في الأعراض بعض الناس بأموالهم يفتحون القنوات ويسيعون الإذاعات الماجنة بأموالهم وبعض الناس بأموالهم تشيح الفاحشة في المجتمعات في مجتمعات المسلمين أين العدل أين العدل مع الله لما آتا ثمانا استغرفت عليه واستمرت في الدنيا من أجل أن تكون مفيدا ونافعا ومنسجا وناجحا وصالحا العدل العدل بين الناس في معاملاتهم الحزب مع الأجيب ففي طشح البخاري قال تعالى ثلاثة سر. أنا خطلق يوم القيامة ثلاثة خطيب رب العالمين يحدا ما عنده أي طريقة له داني المحلوه لما يمشي داسا يمشي وينه داني المحلوه يتأكد أنه لو ماتا ما عنده أي طريقة يمشي النار فوالي ثلاثة أنا خطبهم يوم القيامة رجل أعطى بي أو أعطى بي ثم غدر يقول الناس عليكم أمان الله رجع عليكم وقيف يقولوا بعد ذلك بالمباحث ويطفش من, من بيته ويجوه هنا في وكل يوم بايت في حكة يقولوا عليكم أمان الله أعطى بي أو أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرة مضروب حثيف ورجل باع حرة فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرًا فصوفى منه ولم يعطه أجره جاء شغل نجس ولا غرف له البلاعة ولا حفر له السيف بعد ماذا قلت يا عبد الله وبعد ذا ما عند الطريق أصدف الدولي دي. خطمه يوم القيامة رب العالمين ولذلك جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد يمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يثيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراهك في تدشين من ما أراضي وكشتر لك بشو جلعتها منه جلع الله قال بيقول لك جلق الله ما قال دخل قال فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة حبوب الناس ثعبة أصعد حاجة تأكل حق الناس حكى الزهب رحمه الله في كتابه الكبائن أن رجلا كان يعمل سيارة صيار صغير صيار أتى بسمكة كبيرة فأعجبت أحد أعوان الحاكم فأراد أن يأخذها غصبا جمسة ببليا قال قوتي وقوتي العيال والله لا أصيك إياها غصبا فأخذها منه بالقوة جاب البوليس مسكور وجمع من وهو في طريقه السمكة فيها بقية حياة فعبطه في إبهامه تورمت تورم الأطبع حتى ذهب إلى الطبيب فقال له إنه بداية داء الآكلة إلا أن تقطع وإلا فسوف تبسل اليد قال فقطعها فإذا ببقية الكف تتورم فقال له الطبيب إلا أن تقطع اليد أو الكف حتى تسلم الزراعة قطعت الكف وأصيبت الزراعة قال له قبل أن تنتشر إلى العبد لقطع الزراع من المرفع فقطع الزراع فانتشرت إلى العبد فقطعوا ليد من الكتب وبدأ أن يحس بألم فجاءه وقال له ما الذي أصابك تذكر. فذكر فذكر قصة الصيار فقال له القريب إن داع الآكلة إذا انتشرت بجسدك يهلئتها اذهب إلى هذا الرجل واتحلله قل أعف مني لأنه ده حق بشر أعف مني قال فأتى يبحث عنه أتيت أبحث عنه في كل المدينة فيه. فلما وجدته وقعت له تحت قدمي أقبل رجله وأرجوه أن يتوب علي وأن يقتغ لي فقاله من أنت نساه ذاته نتاهم من أنت قال أنا الذي أخذت منك السمسة غصبا قال فبكى الرجل لما رأى ما به من حال وقد استحلى له قال له بالله ماذا قلت قال قلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي فارتصب مني رزقي الذي غزقتني إياه اللهم فأريني فيه قوتك قال لو قد أراك الله قوته فيه وحكى الذهب في نفسه في الصفحة أن, أن ملكا مر عمام قطره وقد تعد له قصر منيك وهو يمر على, على, على, على بخارج القطر وأسوار قطره فرأى فوخا قال ما هذا قال فوخ امرأة العجوز قال هذا يشين علينا منظر القطر ما جاي مع الذكور يعني في دورة شعر الذكور يمكن يضيعهم الناسهم ياخذ ديكور ده ديكور على ذلك امور ما لها اي معنى تضيع فيها حقوق في ناس اصلا فهضم فهضمت والقطه حكاها وهب بن المنبه فهضم الفوق فجاءت المراه مجرد كونها وهي عجوزه ومائها فسالت فقيل لها هذا ما فعله الملك الجبار فقالت الله اللهم إني كنت غائبة فأين كنت أنت فأمر الله جبريل أن يقلب القصر بمن فيه فشمر وحده اتق دعوة المظلوم فإنها تصعب إلى الله كأنها شرارة لا تظلمن إذا ما كنت مقتبرا فالظلم عقباه إلى الندم تنام عليك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي يحير مخالد البرمة لما دخل السجن بعد حياة من العز والفطور وأصابه برضو البلاط في السجن وأبنائه معه جعفر والفضل قاب له يا أبانا ألا ترى نحن فيه قال لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله في جوف الليل نمنا عنها ولم ينم الله عنها الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة والعدل هو الأساس أن تكون عادلا بينك وبين نفسك أن تعدل مع الخلق أن تؤدل حقوق طواعية ولا يكون هناك عدل إلا بتجرب تبأ أي ذرمام ما, ما يكون عادل نحائيا هل عند تجرب وعند ضميق ويكون دوما عادلا أسأل الله تعالى أن يبت في ربوع بلادنا الطمأنينة والأمن والعبد وأن يبعد عنا شبح الخوف والذعب والحرب إنه ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارط على نبينا محمد آله وطحبه وسلم تصليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وطحبه ومن والاه وردت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى يوم القيامة بين العباد فكان أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أو قفهم على أبوابها بعدما قلت أنت زور الجنة رسمي ما عندك مشكلة بيديت زور الجنة زور الجنة عديد النار يقول الله أنا الملك أنا الزيان لا يضون عندي أحد لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يصدبه مظلم من الزور بتاع نار زور نار كافر قسمي ماشي النار يوم القيامة يوقفون جنبها جنب بالجنة ويجيبوا زور نار دي شيء حدث بعد ذلك يدخلوك الجنة الحقوق حقوق الناس كثيرة ولكن أسوأ من ذلك التهاول في الحقوق والجوءة على ظلم الناس وعلى ظلم العباد خاصة من منهم على المال العام وعلى الحكم العام وفي الوظائف العامة التعينات كشتن في ظلم ناس جعلبوهن وعندهم كفاءة برة التعينات الجامعات هي الأشياء يارشياء... عزيبة وكنت قد قرأت شيء كتبه بعض طلاب الجامعات فيما يحصل عندهم من الظلم يقول لك اللوستاذ بعد جاء الرجل يتكلم كان قصدك وان خليك قصدك عنه حدث ما بيدك له أين التجرد ولا يجرمنكم شنآنوا قوم على ألا تعدلوا اعدله وأقرب للثقوى ما في أمانة تمشي للسور متفق مع بحيث معين الفحيط وذكر متفهين يقولوا تجيب ليه الهناية تجيب ليه الفيديوطاء حتى لهم ما كان قد يكون ما مستجيب وهذا ليس عام في الأطباء أمانة لكن هذه بعض الممارسات التي نشير إليها وأسوأ أنواع الظلم ظلم القاضي أسوأ أنواع الظلم قاضي يخضي بين الناس ويظلم وهذا الأسف الشديد يخضي إلى النار القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة ومن ولي القضاء فقد زبح بغير سكين كما في سنة أبي داوت من ولي القضاء فقد زبح بغير سكين ضبحوا بغير سكين لأنه قطر. قاضي لم يعرف الحق فقضى بعلمه عدلا يظلم النار وقاضي عرف الحق وحاد عنه يدخل النار ولا يقضي أحدكم حين يقضي وهو غضبان حتى حتى لا يقضي تحت سطوة التأذير النفسي ياخذين ده أجيب ذاته جديك الجاضي يبدو أن يكون وما يستجيب للإستفزاد حتى لا ينتق من ينشف ياخذ هذا الناس لكن العبد هذا حارس جاهد الله ما مردوه إن الله يأمر بالعجل أول حاجة وقل لك العجل قبل الإحسان قال ما بيعدل ما بيحسن لأن العجل أساك والإحسان زيادة في أساك الزيادة بغير أساك إن الله يأمركم بالعجل والإحسان ومن ذلك وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبك ولن يقل وينهى عن الظلم لأن كل هذه من الظلم وكلها منافية للعجل العزل. القيمة التي جهلناها كأمة مسلمة وغفلنا عنها أو تغافلنا عنها كأمة مسلمة من والله الله على أمر أمة الشيء فتبق عليهم اللهم فاشفق عليهم ومن ولاه الله على أمر أمة الشيء فكتمنا مخيطا وما دونه فإنما هو غل يأتي مخيطا فما فوقه فإنما هو غل يأتي به يوم القيامة يعني دوش الغلوف ثوات تدور الجنزين أنت تجدش بذره لوم القيامة لكما هو اللعب قال ليك أي غل يبسطوا حاجة شفت الإبرة؟ هالإبرة قال ليك إبرة بس كاشفت ما تقول دباه في حاجة إبرة الله يسألك ميما يوم القيامة الحديث في سنة اب داود قال عليه الصلاة من والله الله على عمل أمة الشيء فكتمنا مخيصا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة الإسلام يريد المجتمع أن ينتظم ولذلك قال علينا الصلاة والسلام والحديث في سنة اب داود والسلمذي وعند ابن ماجتي قال علينا الصلاة, الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل في الخير سبعين سنة حتى إذا وافته المنية حاف ظلمة في وصيته أوجب الله عليه النافق قال لك ذول وذلك في شيء برضو سبعين لما يجي في الوصية يحيث الحيث في الوصية أن تعطي ما لا يستحقه وأن تحرم أُنات من الورثة أو أن تبعل ذلك وذلك في الناس اللي يكون معا عنده الأولاد يكون معا عنده أولاد عارف وعنده جروش برثو أولاده هو هو الأخوانه يقوم حي حي يوزيع كلها ويكتب وصية لماذا؟ ليحرم ورثة أراد الله أن يورثه وأراد هو أن لا يورثه أو عنده فجة يعصبها يقوم يسجل كلها للبت لماذا؟ حيث الوصية لو عبد الله سبعين سنة وعاف في وصيته ختم الله له بغير خاتمة السعادة يخبر لده مخلحة باختصار الإسلام ده ما خل حاجة للناس لكن أين الذي يعمل ويقيم هذا الإسلام في نفسه أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ربا جميلا وأسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم اللهم حدث إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفتوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا ظالما ولا مظلوما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم